وجودي على وقت مضى والحياه حلا وجود اليتيم اللي فقد في, في الحياه همه وجودي على وقت مضى والحياه حلا وجود اليتيم اللي فقد في, في الحياه همه وجودي عليها لا طارت والعربنيه مين يجر الصوت ما زاد بهمها وجودي على وقت مضى والحياها حلا وجود اليتيم اللي فقد في الحياة همها وجودي عليها لا طارت والعرب نيام مني جر صوته بعد ما زاد بهمها خذت قلبي اللي عينها عيونه حداد وطال عنقمه الظم سما ما ترفي القاع بنت الغلا هدا بقلبي وهي حبه وهي نضه دم وجودي على وقت مضى والحياه حلا وجود اللي يجي من اللي فقد في الحياه هم وجود هزت بهمنا اسما ما تعرف القاع بنت غلا هذا الدم بقلبي وهي حب وهي نبضه ودم بحب شريف السنين هاو بحبيا بقاع في ضلوعي انت ذكرتها ضمه اليوم مرت طيفه طاح شوق الغرام وقع ويضما ويلونا على صفير جم وچتلو قلبي من اللي حب صار حطى ولو ان غيري ما ضير وقت ما همى وجودي على وقت مضى والحياه حلا وجود اللي يجي من اللي فقد بالحياه همى وجودي عليها لا طارت والعربنيه مين يهجر صوته بقى ما زاد بها